إن في العون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة في العون قرّت عيني لي ولك لا تقتلوا وسائر فعلا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.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 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل عَلَى على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى تقرئها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.